عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ألف وجود الوحل والرمل والحصى من جراء الأشغال يخفض بصفة ملحوظة من التحام العجلات بالمعبد يجب على السائق اليقظة وأن يكون متحكما في سرعة عربته في هذه الوضعية يجب إذن التخفيض من السرعة لعبور هذا المنعرج